السلام عليكم والسلام على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالهندسيه الشامله في شامل نقطه تيطا -1 عند النقطه تيطا هذا المجلس استعينه في aways早 March 30 behaviorsonder ස thumbnails allī ිට සඐය සම වට capacity》වහැ estar බ නිතාි ස obedient ොබණ පසන ලොට අබ ලින වදට ගබටකalling recognize ago r elekt හබ සන 그럼 මේ දරින් කර මතන්න ඪාට බතයීු සedesක පාය وهذا هو المعتمد أن الخبر المتوافر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر إليه الإنسان وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه وقيم لا يفيد العلم إلا نظرية وليس بشيء لأن العلم بالتوافل حاصر القديه المنظره العام الى ضروري يفيد من المجلس استدلال مما استدركه القاسم ابن قاتلوبغا على شيخه ابن خزر رحمه الله حيث قال الضروري هنا صفة من العلم فيصير معنى التركيب اذا العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال ولا يخفى ما في شمه من عدم له تنصد ولذلك كان هذا الاعتراض في محله وممن اعترض على هذه العبارة أيضا استدركها من لهم استدركات على النزة نحو الكمال ابن أبي شريف والبقاعي والقاري كذلك في شرحه والصواب أن يقال الضروري ثاني في تعريف الضروري والعلم العلم الخاص بالاستدلال الضروري العلم الخاص بالاستدلال اه او قال القاري ايضا اذا الضروري يحصل بالاستدلال اذا الضروري يحصل بالاستدلال نعم بسم فالضروري وكيف لكن مع الاستدلال على اليفاد وهل الضروريه يحصل يكون سامع لا والضروري لا يحصل من الذي من الذي فيه امنيه الغض نعم وانما فرض شروطا متوافقه نعم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه يوم التبعث ثم ما فت فهذه التفريقه التي أشار عليها حافظ لم تكن معروفة لم تكن معروفة عند السلف نحن يفرقون بين ما يسمى بالعلم الضروري والعلم النظري وإنما هذه التفرقة نشأت بنسوء علم الكلام وبدخول المعتزلة في هذا الباب بل إن التقسيمة إلى متواتر وأحاد لم يكن معروفاً أصلاً عند السلف كذلك إنما, أولاً إنما أول من قسم هذا التقسيم هم المتزلة وكانت لهم أغراض خبيثة من هذا التقسيم نعم طب خلينا نكلو صحتنا هذا التقسيم من أجل أن يتوصلوا من خلاله إلى رد الأحاديث الواردة في إثبات الصفات ولما لم يجدوا سبيلا إلا بهذا لم أوحى به إليهم الشيطان أنهم قالوا إن الأحاديث التي جاءت من طريق الأحاد يعني ليست متواترة لا تذبع عقيدة ولا نصبت لله بها صفر فابتدوا هذا التقسيم ولكن أهل الحديث قال لكن أقروا هذا التقسيم من ناحية الاصطلاحية لا يعنون بلا شك ما على ما تزل يعني هذا التقسيم ولو سلم من ناحية الاصطلاح وباب الاصطلاح واسع ولكنه لا يسلم لا يسلم لهم من ناحية الاحتجاج به على التفرقة في الاحتجاج يعني أهل السنة لم يفرقوا في الاحتجاج بين متواتر وأحاد بل الكل عدم خجة يجب العمل بها وأنها كلها تفيد العلم ما دام صح الحديث آه. هذه نص يجب أن ان تفهم حتى لا يضل اقطال فسواء كان الحديث متواترا او كان احادا ما دام قد صح فانه يفيد العلم ويوجب العمل فهو حجه لا فرق في بين متواتر واحاد صحيح وانما بلا شك المتواتر اقوى نعم هذه مساله اخرى مساله القوه في مساله اخرى ولكن هل يقال ان المتواتر يحتج به والاحد لا يحتج به لا، هذا باطل هذا كلام المعتزله هذا كلام المعتزله ومن تبعهم من الاشاعره وفرق اهل الضلال ف الشاهد الخوض الخوضة في هذه المسألة يمضي أن يكون على هذا الأساس أن المتواتر لا يفترق عن الأحد في أن كليهما حجة وكون المتواتر أقوى هذا لا يرفع الحجية عن الأحد أو يجعله أضعف في الحجة لا, لا بل الحديث الذي صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو جاء من طريق واحدة فإن حجته فين الاحتجاج به قوي أيضا وليس ضمنيا أو ليس ضعيفا في الاستدلال كما قال أهل البدع من المعتزل والأشهار لا هذا باطل ماذا ما صح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو بطريق واحد ولو بطريق واحدة فإن قوته في الاحتجاج لا, لا, لا تضغف ولا تقل بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم خجة نفسه في العقائب وفي الأحكام سواء كان من دواثرا أو كان أحدا ومساله التفريقه بين العلم الضروري احنا والعلم النظري وان صحت من ناحيه التعريف النظري أو من ناحيه الليال الاصطلاح كما قلنا في التفريقه بين المتواتر والاهاد ولكن في ناحيه التطبيق العملي فهذا الذي وفيه الايه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 فكما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير أن قول عام أصحاب الحديث وأصحاب وأتباع المذاهب المشهورة الأربعة على أن الحديث الذي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 ولم في بصحته فمن قال بصحته وعملت بالأمة لأنه يصير خجة ويفيد العلم الضروري أيضا الذي لا النظري فقط كلمة النظري نعم قد تقال في حق العالم في خلال استدلاله لصحة الحديث من عدمه نعم هذه لا يحسنها كل أحد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 فلا يقال إنه يصير في حق العام وفي حق الأمة جميعاً أنه يفيد العلم النظري له ولكن هذا ما صح يفيد العلم الضروري أيضاً الذي يعني اليقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وأن الأمة يجب أن تقبل هذا الحديث وأن تعمل به ولا يقال إن, إن, إن المسألة ظنية أو إن العام لا يقبل الحديث إلا بعد نظر واستدلال منه هذا خلط بل الحديث حجة بنفسه ماذا قد صح يجب العلم يفيد العلم ويوجب العمل ويأتي مزيد بيان إن شاء الله هذه النقطه او النقطه لما نتكلم عن حديث الاحاديث كما يلي ان شاء الله باذن ليبحث فيه عن صحة حديث الظاهر ليعمل به أو يمتر من حيث صفات الرجال, <تصفيق> و... الرجال. من صفات الرجال من صفات الرجال وصيغ الأداء والمتوافر والمتوافر ليبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير ما فإذا ذكرت الصلاة أن عدال المتواتر على التنسير المتقدم يعد يعد وجود ما بكره الحافظ رحمه الله في أن المتواتر على ما قد بيّنه لا يدخل في علم الإسنام أصلا يعني بمعنى أوضح لا يدخل في حد الحديث الصحيح المصطلح عليه لأن الحديث الصحيح إنما يبحث في وفي رواته وفي وصله من عدمه وفي شذوذه من عدمه هذا كله لا يبحث ليه في المتواتر فالمتواتر لا نبحث فيه عن عدالة الرجال ولا عن مسألة الاتصال من عدمها ولا عن مسألة الشذوذ فخرج المتواتر بهذا عن, عن, عن مبحث الحديث الصحيح المصطلح عليه ويعني ممن بيّن هذا أيضا طاهر الجزائري والدمشقي هنا في كتابه توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر حيث قال لأن المتواكرة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 حتى أنه إذا اتفق له سند لم يبحث عن أحوال رواته فقول المحدثين, فقوله المحدثين أن, الحديث أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف يريدون به الحديث المروية من طريق الأحاد أما المتواتر فهو خارج عن مورد القسمة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 حيث ادعى هذا المتعالم أن الحديث المتفق عليه لا يقال عنه إنه أعلى درجات الصحيح إنما يقال هذا في المتواد ثم قال متعالما إنما المتفق عليه هو أول أقسام الحديث الصحيح وأما المتواتر هو أعلى درجات الحديث الصحيح فيرد عليه هذا نقول له المتواتر لا يدخل أصلا في حد الصحيح المصطلح عليه وإنما المتواتر هو تعدى هذه درجة وهذه المرحلة من ناحية أنه لا يبحث في أحوال رواته ولا في أسانيده إذا بلغ حد التواطر الذي بيّنه ولموال حديث فلذلك يقال أو يصح أن يقال إن المتفق عليه أي بين الأخرى ومسلم هو أعلى درجات الصحيح ومن من قال هذا العراقي عبد الرحيم العراقي ألفيته المسمى التفسير والتذكرة التي اشتهرت بألفية العراقي حيث قال وأرفع الصحيح مرويهما أي, إيش؟ أي ما رواه البخاري ومسلم وأرفع الصحيح مرويهما فهذا العراقي قال هذا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 اذا كان المبنى عن صحابي واحد كما قيده شيخنا اي يشير الى حافظ الحجر يشير الى ثم قال هو اعني يعني ما اتفق عليه انواع فاعلاه ما وصف بكونه متوافر هذا على هذا يكون متفق عليه على اقسام على المتواتر نعم ولكن المتواتر كما ما لا يذكر في حد الصحيح من ناحيه الاصطلاح من ناحيه التقسيم الاصطلاحي يمكن هو طبعا ده شيء ادخل الصحيح من ناحيه الايه المعنى العام كلمة الصحه لا من ناحيه الاصطلاح فالاصطلاح لا المتواتر لا يدخل في حد الصحيح من ناحيه الاصطلاح المتواتر في درجه اعلى نظرا لانه لا يبحث في أحوال إرواته ولا يدخل في الشروط التي اشترطها العلماء في الصحة نعم وقال أيضا الحافظ بن حجر في النكت درس طيب نختم هذا الشيء يعني نقل كلاما ثم قال نقل عن الحازمي أن الحازمي نقل كلاما عن البيهقي أنه لما بكر أن الحديث الصحيح ينقسم أقساما وأعلاها شرط البخيري ومسلم وهي الدرجة الأولى من الصحيح وكذا قال الحافظ عن اللي أنه متفق عليه وهي الدرجة الأولى من الصحيح ها؟ وهذا الذي قد كنت أنا ذكرته ودعى هذا المتعالم أن هذا من ان ان انما قد قلت هذا خطأ اني لما قلت عن المتفقه لانه اعلى درجات الصحيح قال هكذا متعالما يعني وقال عني هذا جاهل يقول هكذا اني جاهل لا احسن التفقه ما بين المتواتر والصحيح فقلت له انت الجاهل انت المتعالم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 اعلى درجات الصحيح متفق عليه لا يقال عنه هذا متفق عليه قال يقال عنه انه اول اقسام الصحيح لا يقال انه اعلى درجات الصحيح هذه كلها تفصطه يعني مفصصته اهل الكلام واهل الاهواء الذين لا يعني علم عندهم اصطلاحات اهل العلم التي استقر على العمل ويعني لذلك بارك الله فيكم ااا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 الكلام كلام أهل العلم ويعني هذا المدعي المتهافت الذي أنا رضبت عليه في مقالي وسميتهما القول الأمين في كشف حقيقة المتعالم الكذاب أبي اليمين أو اليمين منصوري أعرفه هو متعالم كذاب ثبت وقد ثبت كذبوه عندي بيقين أنه كذاب يكذب كذبا لا يعني شبهة فيه يعني يكذب متعمدا كذاب. في عدة مواقف وقد أثبت علي هذا عدد من الثقات الذين كانوا يصاحبونهم وأنه متعالم وليس بعالم وقد أثبت جهله فضحاه الله عز وجل في هذه المقالات المتهتين التي كتباها والتي أنا عليها وبيّنت جهله الواضح فيها مارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وصلى